بسم الله الرحمن الرحيم ألت على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا بذكورا إن أخوة نقن الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Ina hadynahu s-sabina ima shakira wa ima kafura Ina ahtadna lil-kifirin selaasila wa aglala wa saira يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجلونها تفجيرا يوفون بالنذر ويقوثون يوما كان شره مستطييرا وَيُطْئِمُونَ الطَّعَامَ أَنَا عُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْئِمُكُمْ لِوَجَّهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا <تصفيق> اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قتريرا فوقهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نظرا تائما وثوروا وجذهم بما اضمروا جنتا وعريرا متكئين فيها على ذرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريلا ولا زمهريلا ودانية عليهم ويلالها وذللت قطوفها تزليلا ويطوف عليهم بِأَنِيَّةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَأَنَّهَا قَوَارِيرَ قَوَارِيرُهُم مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا آتِ قَدِيرٌ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِثَاقَهُ فَاسِجِيلاً عَيْنًا فِيهَا تَسْمُو وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلَدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ إِذَا رَأَيْتَهُمْ عَثِبَتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَاسُورًا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ رأيت نعيما وملكا كبيرا آليهم سياب سندس خضر وإستبرق وعلوا أساول من فضة وسقيهم ربهم شرابا طورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزينا فاصبير لعكم ربك ولا تطع منهم آسما وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بِخُضُوعٍ وَبِخِفْيَةٍ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّآ أَنزَلْنَا الْأَنَامَ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَّحْنُ خَلَقْنَاكُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَعْبُودِينَ وشددنا أصره وإذا شئنا بدلنا أمثاله تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء التخوذ إلى ربه سبيلا